ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا فاوحى إ ل ى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رئي افتمارونه على ما يري ولقد رايه نذله ا خ ر ى عند سدره المنتهى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 وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى وان عليهم نشاءه الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعر وانه اهلك عادا لولا وثمودا فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوهم اظلم واطغى والموت فكه اهوى فغشاها ما غشى